والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين ثقينا والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم واولو العلم طائما بالقسط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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن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 وَضَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَأُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ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 وما عملت من سوء وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعبادات قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فَإِن تََّو فَإِن اللهَّ فَإِن اللهَّهَ لا يحب الكافرين